حسرياً على موقع ديجي كيمو دوتكو بدلونا بحدي غيرنا بوزعشتنا وحايتنا حاسس النساء ونا حاجة مصحورين أو فينا حاجة كنا حاجة زمان كبيرة والنهار ضبينا حاجة دعنا من بعد وخسرنا والملل طول ما بين احنا بسول انتهينا احنا عم بعد تنازلنا قلبي كان فكرك فضل وانت من جواك شايل بعد كل الحب بينا اللي وصلنا لده كل بعد اذن العالمي علاق لمزمارك ويلا بينا وعريا واحنا لتنينة حسان سبنا بعض وعين صفيت احنا لتنينة حسان سبنا بعض وعي صفيت بدلونا بحتي غير توزع عشتنا وحب. نساقنا حاجة مصحورين او دينا حاجة كنا حاجة زمن كبيرة <تصفيق> دعنا من بعض وخسر قلنا للطول مادم و احنا بس و ننتهل بعض تنزل قلبي كم بكرة فضل سمى بعض عن صبي وإحنا الاثنين حسدن سبنا بعضه عن صبي كنا عندي غيرنا طب وزع شدنا وحياة حاسس إني سوءنا حاجة مصحوري أو فينا حاجة حاسس إني سوءنا حاجة مصحوري أو بين حاجة كنا حاجة زمن كبير كنا من بعضه I'm not gonna give up. Until we're بعد كل After all Una vez y uno de los